أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي بن النجار رحمة الله عليه في هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر الله المحرم سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف بنا الحديث في المقدمات الشرعية وهي المتعلقة بالأحكام وتقسيماتها وأنواعها وتم لنا الحديث في آخر مجلس في ذكر ما يتعلق بالواجب وأنواعه ومسائله ولعلنا نفي في هذا المجلس إن شاء الله ببقية الأحكام التكلفية الحرام والمندوب والمكروه والمباح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولالحاضرين ولجميع المسلمين قال ابن النجار الفتوحي في كتابه مختصر التحرير فصل الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا قال رحمه الله تعالى فصل من فصول هذه المقدمات المتعلقة بالأحكام الشرعية وقد تم له الحديث كما أسلفت عن الواجب ومسائله قال رحمه الله الحرم ضد الواجب يريد بذلك في الاصطلاح لأنه عندما يراد الحديث عن الأحكام الشرعية يأتي قسم الحرام مقابلا على النقيض وعلى الضد من معنى الواجب وهذا باعتبار تقسيم أحكام التكليف يقال الحرام يقابل الواجب والمكروه يقابل المندوب والمباح وسط بينهم وإلا فإن الحرام ضد الحلال فإن الحرام ضد الحلال ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قوله في التعريف الاصطلاحي للحرام وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا تقدم بكم أن هذا النوع من التعريف هو للأثر أو إن شئت فقل هو التعريف بالحكم وهو المسمى بالرسم والأدق دائما عند المناطقة في صنعة الحدود أن يعرف الشيء بذاته وماهيته ويسمى حدا فعلى كل حال تقدم في الكلام عن الواجب ما يتعلق بهذا الباب قوله وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا شرعا متعلق بماذا؟ بقوله ما ذم فالأوضح والأيسر لو قال رحمه الله ما ذم شرعا فاعله ولو قولا وعمل قلب وبهذا يتضح ويزول الإشكال من طول الفاصل بين المتعلق والمتعلق به ما ذم فاعله يعني هو الفعل الذي يذم فاعله وقد علمت أن الأصوليين إنما عدلوا عن العقاب إلى الذم من أجل ما يعرض للعقاب الأخروي من عفو ومسامحة فلو عبروا في تعريف حكم الواجب بأنه ما يعاقب فاعله لا أورد عليه أنه قد يرد قد يكون الواجب واجبا ويترتب عليه الوعيد أو العقام لكنه لا يقع إما لكرم الله سبحانه أو لعفوه أو لغلبة حسنات المكلف على سيئاته ونحو ذلك من ونحو ذلك من الأسباب التي تسقط بها العقوبات فعدلوا عنها إلى الذم لأن الذم متحقق سواء وقعت العقوبة أو لم تقع يبقى تارك الواجب مذموما فلهذا قالوا ما ذم فاعله وجعلوا الفعل لما لم يسمى فاعله اختصارا في التعريفات لأن الذم هنا كما قلنا متعلق بالشريعة ما ذم فاعله في الواجب عفون في الحرام ما ذم فاعله فالحرام هو الذي يترتب على فعله ذم شر ذم شرعي وعلمت أن قوله ما ذم فاعله يخرج الأحكام التكلفية الأربعة الآخر فيخرج المكروه لأن المكروه لا يذم فاعله ويخرج المندوب لأنه يثاب فاعله ويخرج المباح لأنه لا يذم ولا يعمدح فاعله وخرج الواجب لأنه إنما يثاب فاعله ولا يذم فخرجت الأربعة وهذا مغن في التعريف عن إرادي الطرف الآخر من الحكم وهو الثواب على الترك فمحتاج أن يقول ما ذم فاعله وأثيب تاركه فمحتاج إليه لأن هذا الشطر من الحكم كاف في الحد لإخراج الأربع كما قلنا في الواجب هناك ما ما ذم تاركه شرعا وهنا تقول ما ذم فاعله وهناك أيضا يكفي في ذلك القدر إخراج الأربعة الأخر قوله رحمه الله ولو قولا وعمل قلب المقصود بالمحرمات القولية كالكذب والغيبة والنميمة والمقصود بعمل القلب أيضا معاصي القلوب كالحسد والنفاق والكبر والحقد فإنها يدخلها التحريم فربما يعصي المكلف بقلبه ولو لم يفعل شيئا أو يعصي بلسانه لأن المحرمات ترد على ذلك كله قال رحمه الله ما ذم فاعله يقول الأصليون عادة ليس المقصود بالفاعل ضرورة أن يكون الفاعل المستحق للذم بل يقول الذي من شأنه أن يذم ولو تخلف الذم، كما قلنا في العقوب حتى لا يرد عليه الإيراد ذاته قالوا كمن وطئ أجنبية يظنها امرأته ولهذا عدلوا فقالوا ما ذم أيمام شأنه أن يذم لأنه قد يتخلف الذم لشبهة يقع فيها فاعل الحرام فيكون معذورا بذلك ولا يتوجه له ذم ويبقى الفعل حراما وإن لم يتوجه لصاحبه ذم لشيء من تلك العوارض نعم ويسمى محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما ويجوز النهي عن واحد طيب في نسخة وحرجا وتحريجا وعقوبة في التحبير للمرداوي وهو أصل المختصر قال للحرام عشرة أسماء ذكر الحرام باعتباره الاسم الأول ثم أورد التسعة إلى قوله وإثما قال ويسمى محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وانتهى إلى هنا قال للحرام عشرة أسماء ولهذا سقط عندكم في بعض النسخ كما هو في بعض المخطوطات لهذا المختصر سقطت الثلاثة الباقية وحرجت وتحريجا وعقوبة لأن المردوية رحمه الله زادها في شرحه على أصله فلما أتى للشرح زاد هذه الثلاثة التي لم ترد في أصل المتن في التحرير وهذه كما ترى اصطلاحات يعني ربما وجدت في بعض النصوص أو الآثار أو عبارات السلف أو لسان المتقدمين أو كلام الآئمة أو حتى في اصطلاحات الفقهاء شيئا من ذلك فعلم أن المقصودة الاصطلاحية واحد فيسمون الحرام ذنبا ومعصيا وقبيحا وسيئة وفاحشا وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبا نعم ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين ووطئهما وله فعل أحدهما هذه مسألة النهي المخير تقابل مسألة الواجب المخير هناك في أحكام الواجب وقد مر بك الخلاف هناك مع المعتزلة في الواجب المخير كخصال الكفارة هل الواجب واحد لا بعينه أم الجميع محكوم عليه بالوجوب بوصف التخير أو لا يوصف على أحد إلا بفعله كذلك يأتي الخلاف هنا يجوز النهي عن واحد لا بعينه تماما كالواجب المخير عند الفقهاء هناك التخير في ماذا؟ في الواجب المخير التخير في ماذا؟ في الفعل وهنا التخير في التركي فيقول النهي عن واحد لا بعينه ويترتب الخلاف ذاته هل المحرم هنا واحد لا بعينه أم الكل أم معين عند الله؟ ولهذا يقول المعتزلة يجب اجتناب الكل قال المصنف هنا وله فعل أحدهما مثل فقال كملكه أختين ووطئهما والأسهل في التمثيل والأوضح لو أسلم على أكثر من أربع نسوة وأسلمنا معه شخص على غير الإسلام ممتزوج أكثر من أربع نسوة أسلم وأسلم نساؤه معه شرعا لا يجوز له الإبقاء على ما زاد عن أربع الجمهور خلاف للحنفية يقول يمسك أربع منهن طيب هو الآن ما زاد على أربع هو منهي عنه على التخير فيختار منهن أربع ويفارق سائرهن فهذا مثال يقول يجوز النهي عن واحد لا بعينه فهناك النهي على ما زاد عن أربع من النساء لا بعينها هل هي الأولى أم الثالثة أم الخامسة أم العشرة لا بعينه قال وله فعل أحدهما ويقول المعتزلة بل يجب عليه اجتناب الكل وهذا الذي رجحه القرافي وبعض الحنابل إلا أن ترجيح القرافي مختلف في مبدأه ومبناه عن مبنى المعتزلة فإن المعتزلة يعودون إلى أصلهم العقدي في استواء الموصوفات بالوصف والحكم فما كان منهيا عنه تساوى وصف القبح فيه ويجب التسوية بين المتماثلات فلا فرق ويجب عليه اجتناب الكل ومأخذ القرافي مأخذ أصولي آخر فيما يتعلق بمتعلق التحريم وهو القدر المشترك ويفترق في الوجوب عنه في التحريم لأن متعلق الأمر غير متعلق النهي وتفصيل هذا يطول وليس هنا محله قال رحمه الله كملكه أختين ووطئهما يعني وطأ واحدة بعد الأخرى قبل تحريم الأولى فحرمة الثنتان عليه وعندئذ يتنزل فيه صورة النهي عن واحد الله بعينه لأنه لا يجوز له الجمع بينهما وطأ أما ملكا فلا حرج فيه نعم ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح هذه مسألة اشتباه المحرم بالمباح كمثل اشتباه شات الميتة بالمذكات عنده شاتان إحداهما ذكاها ذات ذكاة شرعية والأخرى ماتت فعجل إليه الخادم أيضا وذبحها فصل عنقها لن يسمى ذكاة شرعية فأتى فوجد الشاتين مفصولا رأسهما عن الجسد لكن إحداهما ميت فصل رأسها بعدما ماتت والثانية مذكات ذكات الشرية فاشتبهتها يقول لو اشتبه محرم بمباح وجب الكف عن ماذا عن الثنتين طيب أما الميتة فوجب الكف عنها لما لتحريمها لأنها حرام طيب الثانية لماذا يجب الكف عنها لأجل الاشتباه سؤال هل الكف عن الشات المذكات التي اشتبهت بالميتة كف لأنها أصبحت حراما هذا معنى قوله ولا يحرم المباح وجب الكف ولا يحرم المباح إنما يجب الاجتناب لأجل ماذا لأجل الاشتباه لا لتحريمه كيف يعني هذا يعني لو أكل الشاتين الميتة والمذكة يعاقب على كم على واحدة لأن الثاني ليست حراما في حقه لكن يجب عليه الكف لأجل الاجتياح ورجح الغزالي وابن قدامة تبع له والطوفي تبع لابن قدامة أن اجتياح الميتة والملذ بالملذكات يحرمهما فيقول حرمتة حرمتة إحداهما أصالة والأخرى بعارض الاجتياح السؤال هل الخلاف هذا لفظي أو معنوي؟ رجح الطوفي أن الخلاف لفظي يقول لأنه هذا يقول كلتاهما حرام واحدة أصالة والثانية عرضا والثاني يقول ليست حراما لكنه يجب عليه الكف عنها فالمؤد واحد والحصيلة واحدة في وجوب الاجتناب والمتفق عليه أنه لو تناول الثنتين أو أصاب الثنتين في اشتباه أخته المحرمة بأخرى حلال أو الميتة بالمذكى فإنما يعاقب على حرام واحد لا على اثنين نعم ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب الكف إلى القرأة نص عليه أحمد رحمه الله لو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها طلق إحدى امرأتيه مبهمة كأن يقول ما طالق فلم يعين الطلاق يقع لكنه مبهم والحكم أن إحدى زوجتيه قد وقع عليها الطلاق لكنها لم تتعين أو قال عينها ثم نسي عين إحدى زوجتيه في الطلاق لكنه نسي قال وجب الكف عنهما فلا يحل له وطء إحداهما حتى القرعة إلى أن يقرع بينهما فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق فتكون الثانية حلالا له نعم وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب هذه مسألة عقدية هل يجتمع في الشخص الواحد المكلف ثواب وعقاب الجواب نعم لأنه يجتمع هذا مذهب أهل السنة قاطبة يجتمع في المكلف فعل الحسنات والسيئات فيكون فيه ثواب بما أصاب من الحسنات وعقاب لمقترف من السيئات وذهبت المعتزلة كما تعلمون إلى تخليد أهل الكبائر في النار ولو عملوا حسنات كثيرة وهذا خلاف عقدي والنصوص التي دلت على مذهب أهل السنة تبلغ مبلغ التواتر المعنوي أنه يثاب الفعل وثاب العبد على حسناته ويعاقب على سيئاته والنصوص الواردة في عفو الله الأخرى وفي خروج بعض أهل الكبائر من النار بعد أن دخلوها كثيرة أيضا وهي مسألة عقدية أتى بها المصنف تبعا لأصله والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره هذه مسألة يتكلمون فيها عن إمكان اجتماع الحكمين المتضادين في شيء واحد وهنا يقسمون المسألة إلى مراتب ثلاثة أما الواحد بالشخص كهذه العبادة أو هذا السجود أو هذه الصلاة فإنه يستحيل أن يوصف الفعل الواحد بالشخص يستحيل أن يوصف بحكمين متناقضين أن تقول هذا حلال حرام أو هذا واجب محرم يستحيل أن يجتمع لاستحالة اجتماع النقيضين أو الضدين في محل واحد من جهة واحدة المرتبة الثانية الواحد بالنوع الذي تتعدد أشخاصه الواحد بالنوع الذي تتعدد أشخاصه فهل يمكن أن تتعدد الأحكام المتضادة فيه الجواب نعم بتعدد الأشخاص وهي المسألة التي عندنا الآن وسنأتي إليها المرتبة الأعلى منها الواحد بالجنس هل يمكن اجتماع الأحكام المتضادة فيه الجواب نعم بتعدد الأنواع فأنت عندك جنس وتحت الجنس نوع وتحت النوع شخص أو فرد بالشخص فإذا أتيت إلى الجنس كأن تقول جنس العبادة هل يمكن أن تكون العبادة حراما واجبا فتقول نعم عبادة الله واجبة وعبادة الوثن أو الصنم محرمة فاختلف الحكم أو اجتمع الحكمان المتضادان في هذا الجنس باختلاف أنواعه أما التي تحتها فهو النوع كأن تقول السجود وهو نوع من العبادة العبادة جنس والسجود نوع من تلك العبادة هل يمكن أن يكون السجود حراما حلالا أو واجبا محرما فتقول نعم باختلاف باختلاف الشخص سجود لله وسجود للصنم فهذا نوع من العبادة ثم تأتي تحتها إلى هذه الصلاة وهذا السجود بعينه هل يمكن أن يكون واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة والسجود في الأرض المغصوبة هل تقول هو طاعة معصية هذا الذي يستحيل أيضا أن يجتمع فيه الوصفان المتضادان أو المتناقضان من جهة واحدة باعتبار واحد أتى المصنف بالثلاثة الصور فقال في الأولى والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام الفعل الواحد بالنوع, الواحد بالنوع يعني نزل عن مرتبة الجنس الواحد بالنوع كالسجود قال كسجود لله ولغيره منه واجب وحرام يعني يصح أن تقول السجود هذا واجب وذاك السجود حرام لأن هذا لله وذاك للصنم لتغايرهما بالشخص وهذا مذهب الأئمة الأربعة عندما يكون النوع الواحد مختلفا بأشخاصه أو بأفراده يجوز أيضا أن يوصف باحكام متضادة يشير أيضا إلى خلاف بعض المعتزلة وكثير من كتب الأصول نصت على تسمية أبي هاشم الجبائي في هذه المسألة لأنه يرى أن السجود لا تختلف صفته كما حكى عنه إمام الحرمين يرى أن السجود عبادة لا تختلف صفته إنما المحظور عنده القصد فالسجود ذاته ليس معصية إنما المعصية قصده بالتقرب بهذا السجود لغير الله تعالى وعنده بناء على أصل المعتزلة العقدي النوع لا يختلف بالحسن والقبح إلا عند بعض من يجوز التكلف بالمحال فهي لأجل ذلك أتى المصنف بالسطر الذي قبلها بالمسألة العقادية في الشخص الواحد ثواب وعقاب فمسألة عقدية ترتب عليها في الطراد هذا الأصل عند المعتزلة مسألة اجتماع الحكمين المتضادين في الشيء الواحد أو في الفعل الواحد نعم. وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما بالشخص يعني الفعل الواحد الفعل الواحد بالشخص قال قبلها الفعل الواحد بالنوع قلت لك ترى تحريرا لمحل النزاع ترك النوع الأول لوضوحه الفعل بالجنس تختلف أحكامه باختلاف أنواعه ما أوردها أورد المرتبتين الأخرى لأن فيهما الخلاف الواحد بالشخص والواحد بالنوع الواحد بالنوع وأورد لك فيه خلاف من؟ أبي هاشم من الجباء تحديدا من المعتزلة ثم نزل إلى الواحد بالشخص يعني هذه الصلاة شخص ظالم في أرض غصبها حان وقت الصلاة فصلى صلاته هذه نتكلم على واحد بإيش؟ الشخص. بالشخص هذه الصلاة المخصصة المعينة هل يمكن أن تقول هي طاعة معصية؟ ليش طاعة؟ لأنها صلاة واجب. ليش معصية؟ لأنه يؤديها في دار مغصوبة والبقاء في الدار المغصوبة والتحرك فيها والفعل فيها كله حرام والصلاة فعل. موصوف بالحرام قال والفعل بالشخص أو الواحد بالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما إيش يعني من جهة واحدة من متعلق واحد لن تقول إن شيئا ما حرام حلال ليش لاستحالة لا اجتماع المتضادات أو المتناقضات بين قوسين إلا عند بعض من يجوز التكريف بالمحال ثم قال ومن جهتين يعني يمكن أن يكون الفعل الواحد بالشخصي محكوما عليه بحكمين متناقضين لكن باعتبارين مختلفين وهذا الذي يسميه الوصوليون إذا فكت الجهة فكل جهة ستأخذ حكما نعم ومن جهتين كصلاة في مقصوب لا لشعل لا لا يستحيل لا يستحيل كونه واجبا حراما في شيء واحد بالشخص متى إذا كان من جهتين باعتبارين نعم ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها وتصح توبة خارج منه فيه ولم يعص بخروجه ها هنا عدد من المسائل المتعلقة بهذا المثال الأصولي الشهير الصلاة في الدار المقصوبة قلت لك الجهتان أن الجهة الأولى غصب حرام ويترتب عليه تحريم كل فعل يصدر في ذلك المكان لأنه ناشئ عن أصل محرم وهو الاغتصاب أو الغصب ومن جهة أخرى فإن الصلاة قد وجبت فيجب عليه أداؤها فمن هنا قالوا هذه المسألة فيما يتعلق بتعدد هذه الجهات التي ترتبط بها المسألة قال كصلاة في مغصوب لا يعني لا يستحيل كونها واجبا حراما قال ولا تصح أطلق رحمه الله المذهب بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وهذا مذهب أحمد رحمه الله وأكثر أصحابه وهو أيضا مذهب الظاهرية في هذه المسألة والجبائية لماذا الجبائية؟ لأن أبا هاشم في الصورة الأعلى من هذه لا يرى اجتماع نعم هو يقول أبو هاشم في المسائل القبل الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام قلنا خلاف لأبي هاشم يرى أن السجود لا تختلف صفته وإنما المحظور قصده فإذا كان الواحد بالنوع عنده الواحد بالنوع لا يجتمع فيه الوصفان فكيف الواحد بالشخص فمن باب أولى فتكون الصناة في الدار المغصوبة عنده باطلة لا تصح الصلاة ولهذا فإن مذهب أحمد رحمه الله هنا في المسألة في عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وفقه فيها الظاهرية والجبائية وهو وجه, وجه لأصحاب الشافعي واختاره من المالكية بعض أئمتهم كابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب رحم الله الجميع ورواية أخرى عن أحمد في المذهب أن الصلاة تحرم في الدار المغصوبة وتصح. هل هذا تناقض؟ لأن المذهب المنصوص قال لا تصح الصلاة. عرفت المأخذ. لماذا لا تصح الصلاة؟ لأن الفعل الواحد بالشخص لا يجتمع فيه وصفان. والصلاة في الدار المغصوبة هو نوع من الحركة المحرمة في المكان المغصوب إذن هي صلاة لا تصح. صلاة باطنة. هذا وجه المذهب الرواية الأخرى عن الإمام أحمد الصلاة محرمة لكنها صحيحة ما معنى الصحة هنا إبراء الذمة بها وأداء التكليف هذا قول مالك والشافعي وأكثر العلماء مبني على ماذا على انفكاك الجهة نعم أن الصلاة تحرم لما لأجل الغصب والحركة في المكان المغصوب حرام وتصح لما لأن من حيث هي عبادة هي قربة إلى الله عز وجل فلما فكت الجهة جعل هذا بهذا المأخذ الذي سمعت قبل قليل هذا إذن الرواية الثانية عن أحمد في المذهب تحرم الصلاة وتصح قلت لك هو قول أكثر العلماء مالك والشافعي وكثير من الأصولين اختاره من الحنابلة الخلال وابن عقيل والطوفي رحمه الله تعالى في مختصره فذهبوا إلى هذه الرواية الثانية وبنوه على الأصر الذي سمعت في مسألة انفكاك الجهة وإمكان اجتماع الوصفين المختلفين باعتبار هذين المسلكين والانفكاك بينهما الرواية الثالثة في المذهب أيضا أن الصلاة تكره فهم توسطوا بين الصحة الحكم عليها بالصحة مع التحريم وبين القول بالبطلان فقالوا مكروهة وهو مذهب الحنفية فالمذاهب الأربعة إذن ثلاثة في المسألة المشهورة الصلاة في الدار المغصوبة الكراهة للحنفية صحة الصلاة مع التحريم عند الجمهور عدم صحتها مذهب أحمد والظاهرية وهو اختيار الجبائية أيضا من المعتزلة واختاره بعضا بعض من سمعت من الآئمة من مختلف المذاهب قال رحمه الله ولا يسقط الطلب بها ولا عندها لا يسقط الطلب بها ولا عندها لا يسقط الطلب الآن على الراجح في المذهب أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح وعرفت المأخذ قال لا تصح الصلاة لكنه أضاف هنا قوله لا تصح أو لا يسقط الطلب بها ولا عندها هو قل لو قال لا يسقط الطلب بها يعني لا تبرأ الذمة بتلك الصلاة لأنها لا تصح لكان كافيا الذي أحوجه إلى أن يقول لا يسقط الطلب بها ولا عندها هو ما قرره الباقلاني ومن بعده الإمام الرازي رحم الله الجميع في محاولة إيجاد طريقة وسط فيقولون هذه الصلاة في الدار المغصوبة لا تبرأ الذمة بها بل عندها وأرادوا فيه التوسط بين مأخذين قالوا الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح لكن رأينا إجماع السلف على تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة أي إجماع هذا قالوا ما يتكرر في كل الأعصار والأزمنة من وجود الظلمة واستيلائهم وغصبهم لحقوق العباد وما يقع منه بالضرورة من صلاتهم في تلك الأماكن المغصوبة ولم نجد أثرا لأحد من السلف كان يأمرهم بإعادة الصلاة أو بقضائها فكان هذا إجماعا من السلف على ماذا؟ على صحة الصلاة في المكان المغصوب طيب هو عنده الآن شيئان متقابلان الصلاة محرمة بهذا الوصف وإجماع السلف على تصحيح الصلاة فخلصوا إلى هذا التكييف قالوا هذه الصلاة لا يسقط الطلب يعني لا تبرأ الذمة بها بل عندها يعني هي ذاتها ليست مسقطة للطلب لأنها حرام والحرام لا تبرأ به ذمة اشتغلت بالواجب فجعلوا هذا سببا تسقط به الصلاة وليس هو ذاته الذي يمكن أن تبرأ به ذمة المكلف هو نوع من الـ الـ الإجابة التي أرادوا بها الخروج من مضيق إشكال اجتمع فيه عندهم وصفان لم يتأدى الخروج عن الإشكال إلا به قال رحمه الله هنا ولا يسقط الطلب بها ولا عندها إذا ما الباقلاني والرازي في المسألة أن الفرض يسقط عند هذه الصلاة لإجماع السلف على عدم أمر الظلمة بإعادة الصلوات مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب. لا بها يسقط الطلب عندها وليس بها لقيام الدليل على عدم صحة مثل هذا النوع من الصلاة هذا الجواب الذي قرره الرازي تبعا للباقلان رحم الله الجميع عليه نقاش ومتعقب كثيرا رده الطوفي بعد أن بين مأخذ الإمام الباقلاني ومن بعده الرازي قال الطوفي رحمه الله فكأنه جعلها يعني هذه الصلاة سببا لسقوط الفرض أو أمارة أو أمارة عليه على نحو خطاب الوضع فجعلوها علامة لكن هي ذاتها لا يسقط بها الطلب يقول الطوفي جعلها علامة أو أمارة لا علة لسقوطه لأن ذلك يستدعي صحته يقول الطوفي وهذا مسلك ظاهر الضعف يعني قول من الرازي والباقلاني يقول هذا مسلك ظاهر الضعف لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعا غير معهود يقول بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه يقول لو اتجه إلى تضعيف الإجماع لكان أسلم له في الحفاظ على مذهبه في عدم صحة الصلاة والإجماع رده كثير ممن ناقش الباقلاني أي إجماع ومذهب أحمد والظاهرية على بطلان الصلاة فأي إجماع هذا يقول لو اتجه إلى رد الإجماع لكان سر عليه ثم استطرد الطوفي في رد هذا الإجماع بكلام صحيح ثم قال وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين إحداهما أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخل من إقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم والثانية أن السلف يمتنع عادة وشرعا تواطعهم على ترك الإنكار والأمر بالإعادة بناء من هؤلاء على ما ظنوه من ذين البطلان وإلا فلا إجماع في ذلك منقول تواترا ولا أحد قال الطوفي والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن على كل حال هو من أجل هذا المذهب الذي قرره الباقلاني ومن بعده الرازي يحتاج المصنف أن يقول ويسقط ولا يسقط الطلب بها ولا عندها من أجل تقرير الباقلاني في المسألة وكثرة وروده في كتب الأصول وإلا محتاج إليه وقالوا لا تصح لا يسقط الطلب بها ويكون هذا كافيا قوله رحمه الله وتصح توبة خارج منه فيه ولم يعصب بخروجه تاب هذا الظالم الكائن في تلك الأرض المغصوبة وأنت قلت إن فعله وكل ما يصدر عنه في مكان الغصب حرام فماذا لو تاب في داخل تلك الأرض وأراد الخروج هم بالخروج منها خروجه ومشيه في توبته من مظلمته تلك هل هو أيضا استمرار للمعصية وتماد فيه قال تصح توبة خارج منه الضمير يعود إلى المكان المغصوب فيه في داخل المكان المغصوب تصح توبته فيه وهو خارج منه فمنه وفيه عرفت متعلقه قال ولم يعصب بخروجه هذا الذي قرره ابن عقيل ونقله عنه المصنف هنا قال هو مثل أن يزيل المحرم طيبا بيده وقع الطيب على لباسه فقلت له أزل هذا الطيب طيب سيباشره بيده وسأتي الطيب إلى يده وتقول هذا تطيب إذن هو حرام ما كان في طريقي أو سبيلي التخلص من الخطأ أو تصحيح الخطأ أو الخروج من المخالفة الشرعية لا يصف بالمخالفة وكذلك قالوا لو شرع في رد مغصوب حمله على رأسه غصب مالا أو طعاما ثم نصح فانتصح وتاب فحمله على رأسه وانصرف يعيده إلى صاحبه لن يكون هذا نوعا من الاستعمال لهذا المال المقصوب يستمر به إثمه جراياه حكمه عليه والساقط على جريح إن بقي قتله ومثله إن انتقل يضمن وتصح توبته إذن ويحرم انتقاله ويلزم الأدنى قطعة يقول الجوين في البرهان هذه مسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء يقول ساقط بغير اختياره على جريح ساقط سقط من علوي من سقف من سطح من بناية على قوم جرح متجاورين أشرف على الهلاك فسقط على جريح إن بقي عليه قتله وإن أراد الانتقال عنه إلى آخر بجواره قتل الثاني ما حكمه؟ ما الذي عليه أن يفعل شرعا ماذا يلزمه يقول الجويني هذه مسألة القاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء يقول المصنف رحمه الله والساقط على جريح يعني بغير اختياره والصورة هكذا إن بقي قتله ومثله إن انتقل إيش يعني؟ نعم يقول إن بقي قتل الذي سقط عليه ومثله إن انتقل يعني؟ يعني مثله سيقتل غيره لو انتقل إلى الذي بجواره قال يضمن وتصح توبته ويحرم انتقاله ثلاثة أشياء رتبها على هذه المسألة يضمن يضمن ما يترتب عليه من تلف كيف نحن نقول بغير اختياري؟ هذا من خطاب الوضع وقد علمت أن خطاب الوضع في ترتب الأحكام على أسبابها أو شروطها أو انتفائها عند وجود موانعها ليست من قبيل التكليف فلا علاقة لهذا لكنه حفاظ على الأرواح وترتيب لأسباب الضمان على لمسببات الضمان على أسبابها وكما يرتبون مثلا قيم المتلفات وغروش الجنايات ونحو ذلك وتصح توبته إذن هذا في الأصح عندهم تصح توبته إذا يعني توبته مما وقع بغير اختياره قال ويحرم انتقاله يعني عندما تتفق الصورة في أن بقائه سيكون مقتلة وانتقاله سيكون مقتلة يحرم عليه الانتقال ويبقى ويقول بعض الأصوليين كما ينقلون على ابن المنير بل ينتقل عن هذا الساقط عليه إلى غيره ونص العز بعد السلام أنه يلزمه الانتقال إذا كانت المفسدة أدنى كيف يعني قالوا كأن يكون الساقط عليه مثلا مسلما والذي بجواره جريح كافر وما مفسدة إزهاق روح المسلم أعظم فينتقل للأدنى قال المصنف رحمه الله ويلزم الأدنى قطعا يعني في مسألة البقاء على الساقط عليه أو الانتقال إلى غيره يلزمه يلزمه اختيار الأدنى مفسدة فإن كان الذي قد سقط عليه مفسدة قتله أدنى بقية وإن كان الانتقال إلى من بجواره سيكون فيه مفسدة أقل يلزمه المصير له وهذا معنى قوله يلزمه الأدنى قطع قال الإمام الحرمين رحمه الله تعالى وهو يقول هذه المسألة يقول لم أقف فيها من قول الفقهاء على ثبت والوجه القطع بسقوط التكليف عنه مع استمرار حكم سخط الله وغضب به وقد سأله الغزالي عن هذا فقال كيف تقول لا حكم وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة من حكم؟ الغزالي تلميذ الإمام الحرمين وكان يدارسه المسألة، فقال الغزالي كيف تقول لا حكم وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة من حكم؟ فقال حكم الله ألا حكم؟ قال الغزالي فقلت له لم أفهم هذا. وذكر الغزالي المسألة أيضا في المنخول فقال رحمه الله في موضع كقول شيخه أبي المعالي لا حكم أصلا ولا يؤمر بمكث ولا انتقال ثم نقله عن شيخه آخر الكتاب برة أخرى وأورد المسألة رحمه الله تعالى على وجه مما في المسألة وهي كما علمت يريدونها وإن كانت فيها قدر من الافتراض في مثل هذا الموقع إلا أنها ربما تنزلت عليها بعض الصور في الشريعة فغير مسألة سقوط على جريح ونحوها عندما تنحصر إمكانات المكلف في اختيار بين مفاسدة هي واقعة لا محالة فيترتب عليه الموازنة بينها على وجه ما ذكر هنا والعلم عند الله فصل المندوب لغة المدعول مهم من الندب وهو الدعاء الندب لغة الدعاء والطلب ومنه سميت المأدبة الطعام سميت مأدبة وفيها المادة الهمزة والدال والباء لأنه يدعى إليها الناس وقد قال الأول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان إيش حين يندوبهم حين يطلبهم أو يدعوهم إلى نجدته وإغاثته وتفريج كربته المندوب لغة المدعو لمهم من. قيد بعضهم أن يكون الندب هو دعاء إلى مهم ليس مطلق الدعاء فإذا صوابه أو دقته لغة أن تقول المندوب إليه من الفعل ندب فالمندوب الفعل المندوب إليه حذفت الصيلة للعلم بها فاختصارا يقولون المندوب لا يحتاجون إلى قول المندوب إليه نعم وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا طيب هنا أيضا أورد الشطرين ثواب الفاعل ومعاقبة وعدم معاقبة التارك لو قلت لك أي الشطرين لو اقتصر عليه لأجزاء ما لم يعاقب تاريكه مطلقا كان كافيا فإذا هو لم أورد هذا قال ما أثيب فاعله ماذا خرج به خرج الحرام لأن الحرام يثاب تاريكه وخرج المكروه وخرج المباح وما يقارب المباح خلاف الأولى ونحوه قال ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قل ما مثال القول في المندوب الأذكار والأوراد التي تقال صباحا ومساء وعمل القلب ما المندوب فيه حب الخير ونية وفعل الخير مطلقا هذه أيضا من الأعمال القلبية المندوب إليها قال ولم يعاقب تاريكه مطلقا قوله لم يعاقب أراد به إخراج الواجب قلت لك ولو اقتصر على هذا الشطر لخرجت الأربعة كلها قوله لم يعاقب تاريكه مطلقا لم يعاقب تاريكه خرج به الواجب المعين أضافوا مطلق لإخراج الواجب المخير وفرض الكفاية لأن فرض الكفاية يفعله البعض ويتركه الآخرون طيب من ترك فرض الكفاية أليس تاركا لواجب لكنه ما يترتب عليه عقاب لما؟ لأن الترك هنا ليس مطلقا بل بقيد أن يقوم به غيره وكذلك تقول في الواجب المخير فإنه يأتي ببعض خصال الكفارة ويترك الباقيات الباقيات المتركات ليست واجبة وقد تركها فكيف خرجت عن هذا الوصف قالوا لا هو تركها بقيدي الاتياني بغيرها فمسألة المندوب ألا يترتب عقاب على الترك مطلقا لم يستعمل سواكا ولم يصم أيام البيض ولم يفعل كذا وكذا ترك مطلق لا يترتب عليه فيه عقاب بخلاف الواجب المطلق عفوا الواجب الكفائي أو الواجب المخير مع كونه تاركا لكن نقول هو واجب إلا أنه تركه بقيدي اليتيني بغيره في الواجب المخير وبقيام غيره به في الواجب الكفائي نعم ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا وعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة هذه أيضا اصطلاحات في تسمية هذه الأفعال بمسمى أو بهذه المصطلحات بمسمى المندوب يسمى سنة وهذا استعمال فقهي كثير الشيوع يسمى المندوب مستحبا وسنة يسمى أيضا تطوعا يسمى طاعة يسمى نفلا يسمى قربة إلى هنا حك ابن حمدان في هذه الألفاظ إجماعا أن المندوب يسمى بالسنة وبالمستحب والتطوع والطاعة والنفل والقرب ثم زاد المصنف قال ومرغبا فيه وإحسانا ثم قال وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة العلو هنا قالوا بحسب ترتب الأجر فأعلاه أجره ما عظم يسمى سنة وما قل أجره يسمى نافلة والفضيلة بينهما هذا اصطلاح أيضا وليس مضطردا ولا يلزم أن تنزل عليه كل استعمالات الفقهاء لكن هكذا ذكره المصنف وهذا الاصطلاح يتفاوت أيضا أحيانا بتفاوت المذاهب وأحيانا بتفاوت المصنف أو الفقيه نفسه يعني بعض الشافعي يقول السنة ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله مرة أو مرتين هذا لا يضطرد حتى الحنابلة هنا لما قالوا أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة ينقلون على القاضي أبي يعلى في غسلات الوضوء المرة الأولى والثانية والثالثة قال الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة فما الذي حصل عكس جعل السنة في الثالثة والآكد هي الغسلة الأولى قال الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة فقدم الفضيلة على السنة يقولون إذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل ها هنا في مسألة غسلات الوضوء فهو اصطلاح لا أكثر كذلك عند كثير من الفقهاء يريدون هذا التقسيم بشكل مختلف يعني بعض الشافعية يقول مثلا ما أمر به عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه فعله يسمى يسمى سن مستحبا والتطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقل ومنهم من قال السنة ما استحب فعله وكره تركه والمستحب أقل من ذلك ما لم يكره تركه ومنهم من قال النفل والتطوع واحد وهو ما سوى الفرض والسنة والمستحب من أنواعهما وقيل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما أمر به سواء فعله أو لا فالسنة أخص أن يكون صادرا منه فعله عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال السنة ما ترتبت كالراتبة مع الفريضة والنفل والندب ما كان فوق ذلك قالت المالكية ما أمر الشرع فيه وبالغ فهو سنة وأول المراتب تطوع ونافلة وبينهما فضيلة ومرغب فيه من فوائد هذه الاصطلاحات ما ذكره ابن العربي رحمه الله يقول إنه قد سأل الشيخ أبا تمام بمكة عن الشيخ بإسحاق عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفل وأمثل هذه المصطلحات قال هذه عامية في الفقه ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير أراد أن يقول أن هذه الاصطلاحات وتنزيل الفروق بينها ليست اصطلاحات شرعية يقول هي اصطلاحات فقهية قال وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجانية بالبصرة فقال هذه القاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرعي وهذا كلام صحيح يعني لا يستطيع أحد أن يحاكم أي مذهب أو فقيه إلا كيف قلت هذا تطوع والأدق أن تقول هو مستحب عليك أن تقول هو نفل وليس هو سنة إلى آخر ما هنالك هي اصطلاحات لهذا أتى بها المصنف في بعد تعريفه للمندوب، وهو تكليف ومأمور به حقيقة، فيكون للفوري. هل المندوب أو هل الندب تكليف؟ هل فيه كلفة ومشقة؟ ها، إذن إن لم يكن إلزاماً وفيه فسحة للمكلف وتخير بالتركي، فليس تكليفاً. قال المصنف وهو تكليف. هذا القول. الذي ذكره المصنف في المذهب هو ما رجحه أبو إسحاق الإسفراين من الشافعية القاضي الباقلاني ومن الحنابل من قرره ابن عقيل وابن قدامة والطوفي قالوا هو تكليف هل فيه مشقة قالوا بعض السنن والمندوبات أشق من بعض الواجبات يعني فيها كلفة تتحقق وفيها مشقة أيضا ويقابل هذا القول ما أشرت لك به قبل قليل أنه طالما بقي في المندوب هذا الوصف الكبير وهو جواز الترك إذا بالأصل لا كلفة فيه طالما تسنى للمكلف تركه ومفارقته وعدم الاتيان به فهذا ما رجحه ابن حمدان قال لأن فيه تخير ورجح الطوفي أن الخلاف لفظي يعني من قال مكلف ماذا يقصد؟ من قال إن الندب تكليف ماذا قصد؟ قصد أن فيه قدر من حمل النفس على إلزام ما فيه كلفة أنه قد يكون في بعض صوره مشقة تفوق مشقة الواجب ومن قصد أنه لا تكليف ماذا أراد طالما بقي فيه ساعة وتخير للمكلف أن يفعله فآل الخلاف إلى لفظية لا غير قال رحمه الله ومأمور به حقيقة هل الندب مأمور به فإن قلت نعم يقال هل مأمور في الندب هل هو أمر حقيقة أو مجازا إذا هي ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول أن المندوب ليس مأمور به لأن الأمر يعني إلزاما ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ما حكم السواك مستحب سنة ندب قال لولا أن أشق لأمرتهم معنى الحديث إذا ما أمرهم فطالما لم يأمره هو مستحب دل على أن الاستحباب ليس مأمورا به واستدل أيضا بحديث بريرة لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى مغيث زوجها بعدما عتقت قال راجعيه قال التأمر يا رسول الله قال لا إنما أنا شافع فقال التأمر يعني هي فهمت بالأمر راجعي قالت هو أمر قال لا طيب قال عليه الصلاة والسلام أقل أحوالها أن تكون استجابتها مستحبة مندوبة فلما نفى عليه الصلاة والسلام وصف الأمر عن ذلك دل على أن المندوبة ليس مأمورا به أمثلة هذا أيضا يريدونها للدلالة على أن المندوبة ليس مأمورا به وقال ما رجح المصنف رحمه الله هنا قال مأمور به حقيقة يعني أنت تقصد أن المندوب في النهاية هو هو من جنس الأمر لأننا نقسم الأمر إلى قسمين أمر إيجاب وأمر استحباب وندب فكيف تقول وليس مأمورا به وأيضا يريدون هنا في هذا استياق أنهم يقصدون بالأمر به أن يكون من جنس ما طلبته الشريعة من العباد على رتبة أقل من رتبة الواجب ولماذا هو مأمور به حقيقة لأن اللفظ ينصرف إليه ولأنه يحمل عليه وأنت تعلم أن هذا القول يشير به المصنف إلى من يقول إن الأمر في الندب مجاز كيف؟ يقول لأنك تقول الأصل في الأمر الوجوب فأنت قررت أن الأصل في محمل الأمر أن يكون للوجوب ولا تصرفه إلى الندب إلا بقرين قالوا هذه أمارة المجاز فأنت لو كان عندك الأمر في الندب حقيقة لحملته عليه مباشرة على كل حال هذه مذاهب أراد بها المصنف رحمه الله تعالى أما مذهب أحمد والشافعية أيضا فهو أن المأمور به حقيقة للندب وذهب الحنفية إلى أنه مجاز وشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله يقول التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب يريد أن يوجد المخرج من هذا الإشكال كيف تقول المندوب مأمور حقيقة ثم أن تقول لا تحمله إلا بقارينة وتقول أمر مطلق يدل على الوجوب قال رحمه الله التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا هو مأمور به أمر مقيدا ما قيده القرينة الصارفة قال رحمه الله فيدخل الندب في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق وقد مر بك التفريق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم فيقول الندب على هذا التقرير يدخل في مطلق الأمر لأن مطلق الأمر يشمل الأمر المطلق والأمر المقيد والأمر المقترم به قرين تدل على بعضهم كل ذلك يسمى أمرا ونحن عندما نقول الأمر المطلق يدل على الوجوب فهو صورة من صور مطلق الأمر فإذا لا ينافي دخول الندبي في مطلق الأمر لأنه أحد صوره والأمر المطلق أحد صوره فلا تفترض المعارضة والمناقضة لصورتين أو لنوعين تحت جنس واحد قال رحمه الله تعالى فيكون للفور قياسا على الواجب بجامع كونه أمرا أو مأمورا به وعند ابن عقيل زاد حتى تكرار الندب إذا كان مأمورا به مطلقا يتصور فيه مسألة إفادته التكرار عندما من يقول إن الأمر المطلق في الوجوب يفيد التكرار في الندب أيضا يفيد التكرار نعم ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة لبجوب مضي في فاسدهما ومساوات نفلهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما لا يلزم الندب بالشروع فيه هذا مذهب أحمد والشافع خلافا لأبي حنيفة ومالك رحم الله الجميع الأمة الأربعة في هذه المسألة على قولين ما حكم الاستمرار في فعل المندوب إذا شرع فيه المكلف مذهب مالك وأبي حنيفة يجب عليه المضي فيه واستدلوا بمثل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهذا نهي يمنع المكلف من إبطال عمل بدأ فيه ولو كان مستحبا واستدلوا بمثل قوله في حديث العرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع طيب لا هل علي لا ليس عليك إلا أن تطوع فيجب عليك إلا أن تطوع فإذا تطوعت وجب عليك المضي فيه والبقاء فيه واستدلوا بمثل هذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى والشافعي ليس المندوب ملزما بالاستمرار فيه بعد الشروع إلا الحج والعمر إلا النسك ولماذا استثني النسك قالوا لوجوب المضي في فاسده فإذا إتمام صحيح التطوع فيه أو لا إذا كان الفاسد يجب المضي فيه فالتطوع الصحيح يجب المضي فيه من باب أولى و... والدليل الثاني أن النسك حجا وعمرة يستوي فيه الفرض والنفل في أمور كثيرة منها النية يعني الإحرام وأتم الحج والعمرة لله ترتب الكفارات وغير ذلك من مسائل الحج والعمرة يستوي فيها الفرض والواجب فقالوا إذن ليستوي حتى في صورة وجوب الاتمام فإذا ابتدأ عمرة فرض أو حج فريضة وجب عليه أن يتم فكذلك النفل فذك أن تقول إن المذاهب الأربعة اتفقت في ماذا في الحج والعمرة نفلا وتطوعا في وجوب المضي فيه بعد الشروع فيه ما عد الحج والعمرة فمذهب الحنفية والمالكي على وجوب الاتمام ولا تبطل أعمالكم لا إلا أن تطوع والحنابلة والشافعية على عدم وجوب الإتمام ولا المضي فيه واستدلوا بمثل حديث مسلم كان عليه الصلاة والسلام ينوي صوم التطوع ثم يفطر وبمثل أمره عليه الصلاة والسلام أو صنيعه أو بعض الدلة التي ترد على ذلك قال المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر فدل هذا على سعة في الأمر وأجاب أن مثل قوله تعالى ولا تبطل أعمالكم محمود على ما يبطل العمل من الرياء مثلا أو النية الفاسدة أو الردة التي يبطل بها العمل وليس معناه وجوب المضي فيه بعد الشروع فيه وحديث إلا أن تطوع قالوا هذا استثناء منقطع جمعا بينه وبين فعله عليه الصلاة والسلام عندما ينوي صوما ثم يعدل عنه فيفطر كما في صحيح مسلم وغيره نعم فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل يبقى نقول ونحن نقرر أصول مذهب أحمد في مسألة إتمام النافلة بعد الشروع فيها عن أحمد رواية في وجوب إتمام الصوم ولزوم القضاء بعد الفطر في التطوع كقول أبي حنيفة ومالك هي رواية عن أحمد في الصوم خاصة ورواية ثالثة في صلاة التطوع خاصة إذا بدأها وشرع فيها لزمه الإتمام قال بعض الحنابلة تفسيرا لهذه الرواية لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فقالوا في أن الصلاة خاصة يلزم المضي فيها وأخرى أن الصوم خاصة يلزمه المضي فيه نعم فرع فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة عند الآئمة الأربعة الزائد على القدر الواجب في الركيع ونحوه نفي الزيادة على القدر الواجب في فعل العبادة تكون نافلة مثل الركوع في الصلاة والسجود القدر الواجب فيه ما هو الطمأنينة والتسبيحة مرة طيب ما زاد على ذلك نفل. هذا مذهب الأربع وأشار إلى خلاف يحكى عن الإمام أبي الحسن الكرخي الحنفي وبعض الشافعية قالوا الزائد على القدر الواجب واجب مثله ليش قال لتناول الأمر لهما يعني فاركعوا وسجدوا والأمر بالركوع والسجود تناول الاثنين الواجب والقدر الزائد عليه فاستوايا في الحكم ولا يسعك أن تقول هذا القدر واجب وما زاد نفل وقام الامة الاربعة فعلى ما ذكر المصنف الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل المسألة الثانية من ادرك ركوع امام ادرك الركعة طيب ما ضابط او قدر هذا الادراك من ادرك الركوع مع الامام ادرك الركعة طبعا هو الحق بمسألة الزائد على القدر الواجب القدر الواجب مع الامام ادراكه راكعا منحنيا ظهره في الركوع هذا عند الامة الثلاثة سوى مالك يعني أبو حنيف والشافعي وأحمد من أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وعند مالك رحم الله الجميع لا يدرك الركوع إلا بإدراك الطمأنينة فيه مع الإمام فما لم يحصل فيه قدر الطمأنينة ما أكان مدركا للركعة وجعل الطمأنينة جزءا لا ينفصل عن إدراك ركعتي المأموم مع ركعة إمامه فصل المكروه ضد المندوب وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله لاحظ كيف كل أتى المصنف رحمه الله على نوع من الأحكام التكلفية يربطه بما يقابله ليسهل عليك المقارنة المكروه ضد المندوب فهو مقابله في القسمة في الأحكام التكلفية. لغة من الكريهة والشدة في الحرب تسمى كريهة ومنها قول الشاعر وإذا تكون كريهة أدع لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. يقول أنا ما ينادونني إلا في الحروب المصاعب وإذا فيها حيس وفيها خير نعمة يدع جندب فهو يدعى إلى المكارم وأنا أدع إلى الشدائد. هو يقول يقول وإذا تكون كريهة أدع لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. ما الكريهة هنا؟ الشدة في الحرب. فإذا المأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب. ومنه جاء هنا المكروه قال ضد المندوب إذا كان المندوب المدعو إليه لأمر مهم فإن المكروه هنا بعكسه قال ما مدح تاريكه ولم يذم فاعله وتقول في الكلام هذا ما قلت على سابقاته من التعريف أي الشطرين مجزء لو اقتصرنا عليه لم يذم فاعله يكفي لنا سيخرج منه الأربع ومع ذلك لو قلت ما مدح تاريكه وحده ماذا يخرج؟ ما مدح تاركه يخرج الواجب لأن تاركه لا يمدح ويخرج المندوب تاركه لا يمدح ويخرج المباح لأن تاركه لا يمدح قول لم يذم فاعله خرج الحرام به نعم ولا ثواب في فعله لا ثواب ألم تقول إنه لا يذم فاعله في المكروه أنت تقول لا يذم فاعله طيب كونه لا يذم فهل يترتب فيه ثواب الجواب لا إذن لا ذم ولا ثواب في فعله بين قوسين إن لذاته لأنه قد يكون مكروها لغيره فيترتب الذم على شيء آخر سواه وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة ومطلق الأمر لا يتناوله هو تكليف كما قلنا في المندوب فهو كذلك في المكروه تكليف لأن فيه كلفة ومشق وهو داخل في عداد ما كلفت الشريعة به العباد منهي عنه حقيقة لأن النهي أيضا ينقسم إلى إلزام وغير إلزام فالنهي الملزم حرام وغير الملزم مكروه وكما قيل أيضا في المندوب يقال هنا سواء بسواء بقيت مسألة شهيرة مطلق الأمر لا يتناوله لا يتناول ماذا؟ المكروه المسألة الشهيرة عند الأصولين هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ صورته حتى تفهم المسألة بشكل أوضح من يقول إن الطواف بغير طهارة صحيح مع الكراها كمذهب الحنفية مثلا يصح الطواف بلا طهارة مع الكراها فإذا جاء الفقيه الحنفي يستدل على صحة الطواف بلا طهارة يقول الأمر المطلق في قوله تعالى ولي بالبيت العتيق ولم يذكر فيه قيد الطهارة دل على صحة الطواف بلا طهارة وإن كان مع الكراها فيقال له في الرد عليه الأمر المطلق لا يتناول المكروه وكذلك من يصحح الوضوء بلا ترتيب ولا موالاة ويستدل بمطلق الأمر في آية المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مطلق الأمر بالغسل والمسح في آية الوضوء ليستدل به على صحة الوضوء بلا ترتيب منكسا وبلا موالات منططع حتى جف العضو قبل أن يغسل الذي بعده فيقول صحيح مع الكراها ما الدليل على الصحة فيأتي بآية مطلقة في الوضوء أو في الطواف فيكون الجواب هنا إنه لا يصح الاستدلال بالأمر المطلق على حكم مكروه هذه قاعدة عند الأئمة الأربعة محل اتفاق الأمر المطلق لا يتناول المكروه خلافا لأبي بكر الجصاص الرازي الحنفي رحمه الله وقد ذكر ذلك في أحكام القرآن وفي الفصول في الأصول لأن الأمر للوجوب حقيقة وللندب والإباحة مجازا والمكروه ليس من هذه الثلاثة مرة أخرى نقول الأمر المطلق لا يتناول المكروه ليش نقول الأمر للوجوب حقيقة وللندب مجازا ويأتي للإباحة أيضا مجازا وعلى قول المصنف الأمر حتى للندب حقيقة طب المكروه ليس ندبا ولا إيجابا ولا إباحة فكيف يدخل في الأمر ليس من هذه الثلاثة التي هي ما يتناولها الأمر حقيقة أو مجازا نعم وهو في عرف المتأخرين للتنزيه ويطلق على الحرام وترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، ولو لم ين ولو لم ينه عنه كترك مندوب. ويقال لفاعله مخالف ومسيء وغير ممتثل هذه فقرة للتنبيه فقط لعدم خلط اصطلاحات أهل العلم. المكروه في عرف المتأخرين للتنزيه. يقصد بالمتأخرين متأخر الفقهاء بعد الأئمة الأربعة. صار مصطلح المكروه عندهم يقابل يقابل الحرام في المنهيات فالمنهي عنه نهي شدة وإلزام محرم والمنهي عنه بما أخف من ذلك يسمى مكروه فهو للتنزيه قال ويطلق على الحرام عند الإمام أحمد وعامة المتقدمين من السلف يطلق المكروه على الحرام بل حتى في كتاب الله عز وجل وقد ذكر الله القتل والزنا وكثيرا من الكبائر في سورة الإسراء ثم قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة فمن الخطأ الشنيع أن يأتي طالب علم فيقول هذه مكروهات وليست محرمات بنص الآية وقد قال الله فيها لا تقتلوا النفس ولا تقربوا الزنا وذكر فيها سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تأكل أموالك منهيات عدة مرورة واردة في تلك الآيات فيقول الله يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها قال في عرف المتأخرين هو للتنزيه ويطلق على الحرام ولهذا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أورد نصوصا عن أحمد وعامة المتقدمين من الحنابلة يفعلون هذا أيضا كما عند ابن حمدان في صفة الفتوى وعند أبي يعلى في العدة وغيرهم يريدون عبارات عن أحمد يطلق فيها الحكم بالكراهة على محرمات في المذهب فيقول مثل رحمه الله أكره المتعة والصلاة في المقابر ويقول أكره إدمان اللحم هذه وأمثالها قالوا ما محمله فيها فمنهم من قال هي على التحريم مطلقة ومنهم من قال هي على الكراهة والصواب أنه يفهم بالسياق ما يدل به على التحريم الاصطلاح عند الفقهاء أو على الكراهية الاصطلاحية التي بمعنى التنزيه على كل حال فائدة هذه المسألة عدم تنزيل الاصطلاحات متأخرة على كلام المتقدمين حتى لا يخطأ في الفهم قال رحمه الله تعالى ويطلق على الحرام يعني المكروه وترك الأولى ما ترك الأولى؟ ترك المندوبات والمستحبات يقال لها ترك الأولى طيب هل ترك المستحبات مكروه؟ طيب هل ترك المكروهات مستحب؟ إن قلت إن ترك المندوبات مكروه فستقول ترك المكروهات مستحب هذه اصطلاحات يقول رحمه الله وترك الأولى أي ويطلق المكروه على ترك الأولى ثم شرح فقال وهو ترك ما فعله راجح كالمندوبات أو عكسه يعني فعل ما تركه أولى إذن ترك الأولى معناه ترك ما فعله راجح أو عكسه فعل ما تركه راجح طيب هذه إطلاقات إذا يطلق المكروه على الحرام ويطلق على ترك الأولى ومن الأصوليين من قال ترك الأولى مكروه إن كان منضبطا مثل الضحى وقيام الليل منضبطا يعني بالوقت وبالصفة وبالعدد وأما المندوب غير المحدد والمنضبط فلا يسمى تركه مكروها قالوا وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة من حيث إنه لم يقم يصلي ركعتين ومن حيث إنه لم يذهب ليعود مريضا ومن حيث إنه لم يفعل كذا ولا كذا فلا يقال في ترك المندوبات أي مندوب إنه يصف بالمكروه إلا في كما قالوا المندوبات أو المستحبات المنضبطة المحددة قال رحمه الله ولو لم ينهى عنه ثم ضرب مثالا كترك المندوب ولذلك يذكر الفقهاء مسألة الصلاة بلا أذان ولا إقامة يقولون صحيح وإن كان خلاف الأولى أو ترك الأولى الترك الأولى يشارك المكروه في الحد وهو الذي يسميه السبكي رحمه الله النهي غير المقصود لذاته أو النهي الذي يأتي فيه نص بالنهي عنه لأجله ولا يخفى عليك أنهم يفرقون بين مسألة ترك المندوبات في الحكم عليها بترك الأولى والترك الكلي مطلقا لبعض السنن الذي يذمه السلف كما لا يصلي السنن الرواتب مطلقا ولا يصلي الوتر مطلقا فمع القول بسنته يذمون فاعله لا لأنه ترك سنة من حيث هي سنة لكن لأن الترك المطلق مشعر بعدم الاكتراث والزهد في السنن وهذا الذي يرقى بالفعل عن مجرد ترك السنة إلى ما هو أشد من الحكم بالكراهة ونحو ذلك قال ويقال لفاعله مخالف ومسيء وغير ممتثل نعم فصل المباح لغة المعلن والمأذون وشرعا الم... أشير فقط إلى أن الغزالي رحمه الله أورد أيضا أن المكروه يطلق على اصطلاح ثالث قلنا يطلق على المكروه عفوا على الحرام ويطلق على ترك الأولى زاد الغزالي قال ويطلق على ما فيه شبهة في تحريمه قال كلحم السبع واليسير من النبيذ وسائر المحرمات المختلف في تحريمها فهي محل شبهة قال هذا أيضا اصطلاحا يمكن أن يقال له مكروه نعم فصل فصل المباح لغة المعلن والمأذون المباح لغة المعلن والمأذون تقول باح بسره يعني أعلن أعلنه وأظهره مأخوذ من الساعة ومنه باحة الدار سميت كذلك من حيث الساعة فالمباح منطقة فيها سعة للمكلف بعدم الإلزام فعلا وتركا وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته إش يعني لذاته يعني قد يكون الباح ممدوحا أو مذموما لغيره. إذا كان وسيلة لغيره فيكون لأمر خارج نعم وهو, و... وهو وواجب نوعان للحكم هل المباح جنس للواجب أم هو كما قال نوع معه للحكم نعم هما نوعان لجنس واحد الجنس ما هو الحكم وتحته أنواع فيأتي فيه الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم أنواع متقاسمة لهذا الجنس الواحد قال وهو وواجب نوعان للحكم لماذا تحتاج إلى هذا لأن سيأتي بعد قليل يقول إن المباح يطلق هو والحلال على غير الحرام فكأنه جعله قسيما للحرام، وبالتالي فسيكون الحلال والواجب والمستحب والمباح بهذا الاصطلاح في في قالب واحد، فهل ستقول إنهم الآن أصبحا جنسا واحدا للواجب؟ الجواب لا قال هو وواجب نوعان لجنس الحكم. نعم. وليس مأمور به. وليس مأمور به. ليس المباح مأمور به. المقصود هنا أن ما ذكره الكعبي من المعتزلة لما عد المباح أحد المأمورات في الشريعة هل أراد الكعبي أن الشريعة أمرت بالمباح بحيث يلزم المكلف أن يفعله نقل الباقلاني والغزال عنه أن المباح مأمور به أمرا في رتبة دون المندوب ليش؟ يقول إذا كان مجرد إطلاق إذن فهذا ليس حكما تكريفيا إن لم يكن فيه قدر من الأمر قال هذا القدر دون المندوب كما أن المندوب دون الواجب, الواجب فيقول فكذلك المباح كما نقل عنه الإمامان الباقلاني والغزالي، واستدل الكعبي بأن المباح ترك الحرام قال ولا يتصور ترك الحرام إلا بتلبس بضده وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب إذا فالمباح الذي يفعله المكلف تلافيا للوقوع في الحرام دخل في عداد المأمور به وعد في جنسه وعلى هذا نقاش لا يخفى لأنه لا يلزم بالضرورة أن يترك التلبس بالحرام إلى شيء من المستحبات قد يكون واجبا أو مباحا أو مندوبا وصور متعددة ولا منه فعل غير مكلف هل يوصف فعل غير المكلف بالمباح؟ الصبيان والبهائم والتي لا تعقل ولا تكلف عليها أليس فعلها مأذونا فيه بلى لكن لا يسمى مباحا اصطلاحا نعم ويسمى طلقا وحلالا وبعض النسخ فيها ويسمى مطلقا وحلالا وصحح المصنف رحمه الله المرداوي أن هذا من التصحيف عند بعض الوصوليين وإلا فهو من الطلق يسمى طلقا وحلالا نعم ويطلق حلال على غير الحرام ويطلق المباح والحلال على غير الحرام فيعم الأحكام الأربعة تقول مباح بمعنى الجائد سرعا المأذون سرعا الحلال ما عدا الحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمكروه والمندوب هذا اصطلاح دارج أيضا والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا عقلية وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذني. هل الإباحة حكم شرعي أم حكم عقلي هل الإباحة حكم شرعي أم حكم عقلي قال إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا فعقلية يعني شرعية إن أريد بالإباحة صدورها من خطاب الشارع وإلا فلو قلت لك ما الدليل على إباحة النوم على إباحة شرب الماء على إباحة الاستغلال بالظل واتخاذ الملابس والمراكب والفرش والأثاث وسائر المباحات هل ستجد دليلا في الشريعة على إباحة ذلك كله فردا فردا ونوعا نوعا وجنسا جنسا قالوا هي إباحة عقلية إذن هنا طريقتان منهم من يقول إن الإباحة عقلية لتحققها قبل الشرع ومنهم من يقول إنها شرعية لأن الشريعة هي التي قررت رفع الحرج ونفيه، فصارت الاستفادة من جهة شرعية. هما مسلكان. المعتزلة يقولون هذا نفي حرج، ونفي الحرج حكم عقلي قبل الشرعي. إذا فالإباحة ليست حكما شرعيا. والجمهور يقولون بلى لأن خطاب الشريعة قرر رفع الحرج وإباحة الانتفاع بما سخر الله في الأرض وفي السماء فجاء ذلك مما أباحته الشريعة والخلاف على هذا التقرير سيكون لفظيا كما قرره غير واحد قال وتسمى شرعية يعني الإباحة تسمى شرعية بمعنى التقرير أي تقرير تقرير رفع الحرج أو الإذن فيه يعني في ذلك المباح بتناوله أو فعله والجائز لغة العابر واصطلاحا. الجائز لغة العابر من جاز يجوز بمعنى عبر يعبر في الجواز هو العبور، فالجائز على صيغة اسم الفاعل يكون بمعنى العابر. نعم. واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام. هل الجائز هكذا مرادف للمباح؟ المباح اصبح اصطلاحا على قسم من الأقسام التكلفية الخمسة. الجائز بهذا الاصطلاح دائرة أوسع ما لا يمتنع شرعا ما الممتنع شرعا الحرام وما عداه سيكون جائزا هل المكروه جائز نعم هل المح المباح جائز هل المندوب جائز هل الواجب جائز بهذا الاصطلاح نعم على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام أو عقلا فيعم كل ممكن وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام ولا عقلا يعني على ما لا يمتنع عقلا فالممكنات العقلية توصف بالجواز وغير الممنوعات شرعا توصف أيضاً بالجواز قال فيعم عقلا كل ممكن واجبا أو راجحا أو مرجوحا أو مستوي الطرفين طالما صار الاحتمال العقلي واردا إن كان راجحا شكا أو مرجوحا وهما أو مستوي, الشكي مستوي الطرفين شكا كل ذلك في الاحتمال في عداد الجائز قال ما جاز وقوع حسا أو وهما أو شرعا كما تقدم وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح وأقلا كفعل صغير وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين وعلى أي ويطلق الجائز على ما استوى فيه الأمران ماذا يقصد بالأمرين؟ الفعل أو الترك أو لك أن تقول المدح والذم ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح المباح وما استوى فيه الحكم الشرعي جوازا في فعل وترك ومدح وذم فيسمى جائزا وأيضا ما استوى فيه الأمران عقلا كفعل الصغير فعل الصغير إن فعل وإن ترك استوى فيه الأمران ليس استواء شرعيا بل استواء عقليا أيضا هذا مما ينطلق عليه وصف الجواز أو اسم الجائز وعلى مشكوك فيه إذن إن استوى الأمران عقلا أو شرعا عقلا كفعل الصبي شرعا كالمباحات الاصطلاحية الشرعية ويطلق الجائز على مشكوك فيه فيهما شرعا وعقلا على مشكوك فيه شرعا وعقلا ليس استواء بل شك ولا يدري هو في أي الأمرين قال بالاعتبارين يعني باستواء الطرفين وعدم الامتناع لاعتبارين استواء الطرفين بين طرفين الترجيح عقلا في جوائزه أو منعه وكذلك في عدم الامتناع لعدم الاستحالة نعم ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة المسألة قبل الأخيرة نسخ الوجوب ماذا يبقى بعده كان الفعل واجبا ثم نسخ الوجوب فإذا وسخ الوجوب هل ينسخ الجواز بدائرته الأوسع فلا يبقى لا مستحبا ولا مباحا أو ينسخ الوجوب فينسخ ذاك القدر ويبقى الجواز تحته الذي يشمل الاستحباب والإباحة المسأل بطريقة أخرى أليس الهرم هكذا الوجوب ندب وزيادة والندب إباحة وزيادة فهل إذا نسخ الوجوب نسخ ما تحته فخرجت عن دائرة الجواز بهذا الاصطلاح العام بالكلية أو تقول إذا نسخ الوجوب نسخ الدرجة الأعلى وبقي الندب والاستحباب تحتها باقيا على مشروعيته كان صوم يوم عاشوراء واجبا ثم نسخ بصيام رمضان هب أنه ما أتتك الأدلة التي تحث على صيام عاشوراء ولا دلت على الاستحباب هل لك أن تقول في دليل سنية صوم عاشوراء أنه كان واجبا فنسخ طيب وش يعني هذا تأتي القاعدة أن الوجوب إذا نسخ بقي الاستحباب هذه إذا قررت القاعدة فسيكون من أدلتك على استحباب صوم عاشوراء ذكر الأدلة إني لا أحتسب على الله أن يكفر السنة والأدلة الأخرى الكثيرة درلة الاستحباب صوم عاشورا ثم تورد من الأدلة أنه كان واجبا قبل رمضان ثم نسخ طيب ما معنى هذا تخريجا عن القاعدة الأصولية أن الوجوب إذا نسخ بقي القدر المشترك بين الندب والإباحة طيب هذه نظير مسألة أصولية شهيرة إذا نسخ الخصوص هل يبقى العموم يعني إذا نسخ الخصوص فماذا يرجع هل يرجع إلى دلالة العموم عليه التي كان قد تناولها لأنه بالنص الخاص خرج إلى الخصوص نسخ الخصوص فهل يعود هذا الفرد إلى العموم الذي كان مندرجا فيه قبل أن يرد المخصص هذه أيضا مسألة ترد أصوليا يخرجون عليها مسائل ليست بالضرورة في قضية نسخ الواجب لكن مسألة فيما لو تعذر لأن النسخ يتعذر معه بقاء الحكم فماذا لو تعذر الحكم أو بقاء الحكم فهل ينزل إلى الأدنى مثال صلى الفرض في الكعبة ونحن نقول لا تصح صلاة الفريضة هل تنقلب صلاته نفلا وتصح أو تبطل صلاته وتكون لا لا عبرة بها هذا مثال مثال آخر لو أحرم بفائته. لم تكن واجبة في ذمتي يعني هو ظن أنه فاتته الظهر ثم صلى وكبر وأحرم وتبين في الحقيقة أنها ما فاتته هل ستبطل صلاة لأنه لا محل لها إذا نسخ القدر الأعلى هل يبقى الأدنى أو يلغى الكل كذلك تقول مثلا أحرم بصلاة فبان أنه قبل الوقت وأن أن الشمس غابت أن الشمس زالت كبر وأحرم وصلة ثم تبينه لا يزال باقي عشر دقائق ما حكم صلاته تقول هل تنقلب نفلا وتصح هذه تخريج فقهي على هذا الأصل لو نسخ الوجوب بقي الجواز أو ينسخ هو وما تحته فلا تصح شيئا من تلك الأفعال نعم. ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهه حقيقة كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس للوجوب إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس للوجوب فماذا سيكون؟ إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس للوجوب سيكون للندب حقيقة لو صرف النهي عن التحريم فماذا سيكون؟ سيكون في الكراهة حقيقة هذا ما عليه الأكثر في مسألة صرف النهي عن التحريم ونسخ الوجوب يبقى الجواز هذه كلها يا كرام دلالة على, على أصل عام الأكثر الآن في مسألة نسخ الوجوب ما ذكره المصنف لو نسخ الوجوب بقي الجواز إش يعني الجواز قلنا الاصطلاح الذي يشمل الاستحباب والإباحة وعليه الأكثر أما القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل تلميذه فرأوا أن الوجوب إذا نسخ يبقى الندب فقط يبقى الاستحباب لأنه ندب لأن الوجوب ندب زيادة فلما نسخ القدر الزائد وهو الوجوب بقيت المرتبة التي تليه وهي الندب خاصة وقيل عند بعض الأصولين وهي رواية أحمد إذا نسخ الوجوب يعود إلى ما كان عليه قبله كما عليه أكثر الحنفية وترجيح الغزالي. هنا قال إذا صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة حقيقة النهي في أصل للتحريم فإذا صرف النهي عن التحريم وهو القدر الأعلى بقيت المرتبة التي تليه وهي الكراهة حملا حقيقي لذلك النهي وليس مجازا ألم نقل إن النهي حقيقة في التحريم مجاز في ماذا في الكراهة يقول لكن إذا تعذر وجد الصارف لن يكون حملنا لذلك النهي على الكراهة مجازا بل يكون حقيقة هل هذا من تعدد الحقائق يقول هذا له محمله النهي المطلق يدل على التحريم لكن إذا صرف النهي عن التحريم كان للكراهة حقيقة قالوا لأن النهي لم ينتقل عن جميع موجبه بل عن بعضه ليس عن التحريم الكراهة معا بل عن التحريم فقط كالعموم الذي يخرج بعض أفراده فيبقى حقيقة فيما عداه ومنهم من يقول سيكون مجازا إذا خرج بعض أفراده هذا تمام ما أراده المصنف من الأحكام التكليفية الخمسة ليكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى في تتمة الإحكام الشرعية وهو الحديث عن الحكم الوضعي ثم تعريف التكليف به تمام المقدمات التي أرادها المصنف قبل البدء في الأدلة نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عمده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين